بوك تو ترعيشي ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون بوتكار الماضي ثلاثة الماضي ثلاثة تلفون كرني يتصل تلفونياً ي diyattصل تليفونياً مي تليفون حيث لقد اتصلت تليفونياً للتو مي تلمش الصهور مي الأجميع قائدة المدرجة من الشخص أ plugin الـ طيلة الوقت مي تلمش تليفونياً طيلة الوقت विचारणे يسأل يسأل مي विचारले لقد سالت للتو لقد سالت مي नेहमीच विचारत आलो لقد سالت دائما لقد سالت دائما निवेदन करणे يحكي يروي يحكي مي निवेदन केले لقد حكيت للتو لقد حكيت مي पूर्ण कहानी निवेदन केली لقد حكيت كل الحكايه لقد حكيت كل الحكايه शिकणे अभ्यास करणे يتعلم يذاكر يتعلم مي شكلي لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت مي संपूर्ण संध्याकाळ भर अभ्यास केला لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء काम करणे يشتغل يشتغل مي كام كلي لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت مي طوله ديفس كام كلي لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم جيوني ياكل ياكل मी जेवले لقد اكلت للتو لقد اكلت مي सर्वजीवन जेवले لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام